وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله ينفروا الصلاة وتم تسليم أحمد الله تعالى والإخوة والأخوات أن هذا اللقاء معكم وأسأل الله جل وعلا أن يدعني وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده كما أسأل الله تعالى أن على جائزة عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوم مغفورا لكم وما ذلك هذا الله تعالى بعزيزنا من أعظم منها أن الله تعالى على العبد فيحضر في مثل هذه المجالس المباركة التي قال في النبي عليه الصلاة والسلام إن لله تعالى ملائكة فضلا يتتبعون مجالس الذكر يعني ملائكة ليس لهم حاجة إلا أن يتتبعوا مثل هذه المجالس قال عليه الصلاة والسلام فإذا وجدوا مجلسا قالوا هلموا إلى بغيتكم هلموا إلى حاجتكم قال فيجتمعون حتى يعلم بعضهم على بعض فيصلون إلى ربهم جل جلاله فيقول من أين أتيتم فيقولون جئنا من عند عبادك يسبحونك ويحمدونك يرجون جنتك ويخافون عذابك فيقول الله تعالى وشيدكم أني قد أعطيتهم ما يريدون وأمنتهم مما يخافون فبصرأكم أيها الأخوة والأخوات بحضور مثل هذا المجلس المبارك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يقال لهم في آخر هذا المجلس قوما مغفورا لكم بحقيقة يا أهل الأردن يعني قد سلبتم فؤادي حتى بدأتوا أتصل مرارا على الإخوة وحاولوا أن أوجد سببا لزيارتكم فأسأل الله تعالى إذ جمعنا على المحبة في هذه الدنيا أن يجمعنا على المحبة في دار, في دار كرامته يوم القيامة في مقعد صدق عند مليك مقتدر أيها الإخوة والأخوات أنذر الله تعالى كتابه لأجل أن يتدبره الناس وجعل الله تعالى فيه العبر العبار والعظات ما على مثله آمن البشر كل نبي من الأنبياء يؤتيه الله تعالى معجزات تصرح لقومه أحيانا قد تصلح لقومه لكنها تثنى بفناء هذا النبي فمثلا موسى عليه السلام بعث في عصر كثر فيه السحر وخوارك العادات فجعل الله تعالى له من المعجزات ما هو في ظاهره مشابه لما يفعله قومه فكان يلقي العصا فتنطلب حية بإذن الله ويخرج يده فيده هي بيضاء للناظرين عيسى عليه السلام لما بعث في عصر كثر فيه الطب وأنواع العلاج جعل الله تعالى له أيضا من الآيات والمعجزات والبينات ما ينصره ذلك فكان يبرئ الأكمى والأبرصة ويحيي الموت بإذن الله محمد صلى الله عليه وسلم جعل الله تعالى له أيضا أنواع من المعجزات أعظمها إنزار الله تعالى لهذا القرآن الذي هو المعجزة الخالدة الباقية إلى يوم القيامة هو معجز في ألفاظه معجز في بيانه معجز في أعداده معجز في صياغته معجز في بقاء هذه المعجزات إلى يوم القيامة وتجد أن الصحابة الكرام كانوا يقرؤون القرآن ويقتبسون منه أنواع من الإعجاز ثم يأتي من بعدهم ويقتبسون أنواع أخرى ولا يزال هذا القرآن تتسجر كوامنه ودرره حتى يأذن الله تعالى برفعه في آخر الزمان إذا تأملت في إعجازه في عهد الصحابة الكرام وجدت أنه كانوا ينظرون إلى إعجازه بما يتعلق بالأمور البلاغية الأمور اللغوية الأمور الصياغية ثم بعد ذلك بدأ أنواع من الإعجاز أخرى تظهر إلى الناس فظهر ما يتعلق بالإعجاز العلمي إلى غير ذلك قبل أن نتكلم عن قوله تعالى تمشي على استحياء. وهي الآية التي ذكرها الله عز وجل في معرض كلامه على قصة نبيه موسى عليه السلام سأعرض معكم مقدمة المهمة حول التفكر في هذا القرآن أولا ثم نقف على شيء من معاني هذه الآية ومدلولاتها هذا القرآن العظيم لما أنزله الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام فذكر بالقرآن من يخاف وعيده وقال سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره يعني لو أحد من المشركين جاء في خلال الحرب وقال لحظة أنا استجارك لا تقتلوني أنا عندي موضوع أريد أن أسمعه منك فأجر يعني أعطي أمانه حتى يسمع كلام الله حتى يقرأ عليه القرآن ثم أبلغه مأمنا بعد الخدث ورجع إلى أهل مرة ثانية وجعل الله تعالى قراءة القرآن لهؤلاء فيها من التأثير العظيم فيها وقال سبحانه تعالى عن القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا فأمر الله تعالى أن يجاهد الكفار أيضا بمثل هذا القرآن هذا القرآن له تأثيره بلا شك لو أننا أحسن ثلوته وأحسن العمل به وأكثر كثيرا من المواقف التي وقعت لا يزال الناس إلى يومنا هذا يذكرونها ولا تزال إلى اليوم أيضا تخرج مواقفه جديدا جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه تسلل إلى المدينة وذلك في أول الإسلام قبل أن تفتح مكة وقبل أن يتمكن الإسلام بجزيرة العرب تسلل جبير بن أطعم حتى وصل إلى المدينة النبوية أول ما وصل أقبل وأخذ يكثر بالمسجد النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يدخل إليه قال إما وصلت إلى المسجد فإذا هو يقع في سورة الطور قال وإذا هو يقرأ والطور وكتاب مستور في رب منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور يقول وأنا أستمع إلى هذه الآيات بعجب قال فلما قرأ قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع لو كاد قلبي أن يطير قال فأقبلت وأسلمت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام كذلك ما وقع في مكة لما كان صلى الله عليه وسلم في أوائل دعوته في يوم في ليلة من الليالي كان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن كعادة في ليلة يهجد به في هذه الأثناء أقبل أبو جهل واختبأ في ناحية من نواحي من خارج البيت وفي من الزوايا وجعل يستمع إلى القرآن فإذا بثنين من المشركين أيضا يأتون ويستمعون فلما اقترب الفجر وهم إذا اقترب الفجر وطلعت الشمس بدأ الناس يخرجون في أسواقهم وفي أماكنهم فينتبه إلى هؤلاء فلما اقترب الفجر جعلوا يتفرقون فإذا بهم يلتقون كل واحد قال للثاني كيف؟ الآن نحن كفار ونعبد الله العزة ونقول أنك كذاب ومع ذلك لا ونستمع إليك. تعاقد وتعاهدوا على ألا يعودوا أبدا. فلما كان من الغد في الليلة التي بعدها فإذا كل واحد منهم هو في بيت لا يستطيع أن يتحمل بل يقوم من مكانه ويذهب إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويستمع. ثم اجتمعوا وقالوا مثل كلامهم الأول ثم ثم ثم انصرفوا في الليلة الثالثة قالوا مثل هذا الكلام حتى سألوا أبا جهل. قال يا أبا جهل نحن نراك كل ليلة ما تصبر حتى تأتي وتستمع لهذا القرآن فألا أبو جهل يشعر أنه يلامس قلب غصبا عنه لابد يأتيه فلما سألوا أبا جهل قالوا الله إني لأعلم أن ما جاء به حق وأعلم من هذا القرآن الذي الذي يغرأه محمد صلى الله عليه وسلم أنه, أنه ليس كلاما من عنده نحن نقول إنه اخترعه هذا ليس كلاما من عنده هذا كلام حق فعلا أنزل من فوق سبع سماوات قالوا طيب لماذا لا تدخل في الإسلام مدام أنك مؤمن أنه على حق لماذا لا تدخل في الإسلام فقال أبو جهل إن تنافسنا نحن وبن عبد مناب الشرف بنو عبد اللي لهم قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام وابو جهل من بني مخزوم قال تنافسنا الشر نحن في كلنا في مدينة واحدة في مكة فنحن نريد أن يكون لنا ظهور وهم يريدون أن يكون لهم ظهور فأطعموا فأطعمنا أطعموا الحجاج وأكرموهم ففعلنا مثلهم أطعمنا وسقوا فسغينا طاروا يأتون الحجاج في عرفات في ميناء في أماكن التي يصيبهم فيها العطش ويحضرون المياه ويسقونهم وفعلنا مثلهم قال حتى إذا تحكت الركب يعني اكترب بعضنا من بعض وكوى صرنا كثرة يرهان يعني مثل الفرسين الذين شلاهم في قوة واحدة فهما يتلافسان لبلوغ آخر استباق حتى إذا تحكت الركب وكنا كثرة يرهان قالوا منا نبي يعني الطعام نقدر ندبر طعام نطعم الماء نقدر ندبر ماء من الآبار ونسقي بس من وين طبع نبي مثلهم قال حتى إذا تحكت الركب قالوا منا نبي فمن أين نأتي بذلك نقدر نختلع نبي ما في إلا أننا نكذب وقال لا لا ما هو النبي هذا ساحر هذا كان نحن نأتيكم بساحر وكان فنظر كيف كان قلبه ينجذب حتى يأتي رغما عنه لأجل أن يستمع إلى هذا القرآن وأذكر أن أحد الدعاء ذكر أنه قبل, قبل قرابة الأربعين سنة وذكر في بعض كتبه سافر إلى أحد البلدان قال فركبنا في باخرة في البحر وكانت الباخرة سوف تستمر في سيرها ربما ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال فبينما نحن على ذلك إذ وصلنا دخل علينا وقت رات الجمعة فاقترح قلت لبعض المسلمين عندي قلت يا ما دام نحن يعني في هذه الباخرة والباخرة كله عاد يفعل ما يشاء اللي يبغى يرقص يرقص اللي يبغى يغني يغني. خلونا نصلي ما نحن يعني المسألة حرة خلونا نصلي فذهبنا واستأذن بعض القائمين على المكان قالوا فعلوا, فعلوا ما قال فأقبلنا لبعض الشراشف وفرشناها وجئت أنا ووقفت وبدأت أخطب بهم الجمعة قال الناس بعضهم سبق أن رأى المسلمين يصلون وبعضهم أول مرة تلك الأيام لم تنتشر بعد الفضائيات ونحن ذلك قال فأقبلوا من بعيد ينظرون إلينا بعضهم يصورنا بعضهم يضحك علينا بعضهم يظنها تمثيلية واحد واقف يخطب الناس جاعدين يستمعون وش يسوون هذول الأن قال فلما انتهيت من الخطبة وصليت بهم وجلست أقبلت لي مرأة كانت تنظر إلينا بشرف أقبلت المرأة وقالت لي أنت القصيص اللي صليت بهم قلت لهم الله أنا, أنا إماما قلت أقصد أنت اللي أنت اللي يعني أنت اللي تكلمت يعني أنت اللي قدمت الموعدة قال صح قالت يعني أنت القسيس قلت لس القسيس أنا إمام إحنا نسميه إمام قال طيب إمام قسيس اللي تريد أنا أبارك لكم نجاح القداس القداس اللي سويته يعني بتكحلها وعمتها تقول أبارك لكم نجاح القداس اللي, اللي عملتوه قال هذا مش قداس هذا فلان قالت يعني قداس احنا نصلي كمان قال المهم سميمة لماذا تريدين قالت أثناء القائك لموعبتك كنت تقول بعض العبارات كان قلبي يهتز لكني ما أدري هي مقاطع من أغنية هي ما تدري تقول هي مقاطع من أغنية هي أنا شيء إيش, ايش العبارات هذه يقول قلت لها أنت تعرفين عربي قالت لا قلت طيب هذا كلام عربي قالت أدري لكن في كلام معين أن تكون تقرأ حقيقة يعني غريب هذا الكلام فقلت لها إيش أن الحمد لله نحمد ونستعين قالت لا, لا. ليس هذا طيب استقل الله حقا دقائق قالت لا يقول فقرأت عليها إحدى قالت أي وهذا هذا إيش هذا قلت هذا كلام الله قالت يعني الله الأب قلتم شلء الله وحده هنا شريكنا هذا كلام الله سبحانه قال طيب أعطني زيادة يقول فجعلت وقرأ عليها الآيات ولما شعرت أنها متأثرة جعلت أرتل قال فوالله بدأت تبكي أمامك بكاء الصبي مع أن يا جماعة ما تعرف عربي وأول مرة تسمع القرآن لكن سبحان الله يعني لو أنزلنا هذا القرآن على جبريل لرأيته خاشعا متفدعا من خشية الله هذا التأثير الرباني الذي جعله الله تعالى لهذا القرآن ما حاول الإنسان أن ينكره إلا أن غصب عنه سبحان الله مثل ما وقع لأبي جاهل مثل ما وقع لجويل ابو لا يزال إلى يومنا هذا بمجرد تناوة القرآن تجد أن الناس رغم عنهم يتأثرون به وأذكر أني كنت مرة في في الدنمر قبل قرابة العشر سنوات أو ستين ف... وكنت أشرف على بعض الأعمال الدعوية تابعة لمسك الحرمين الخيرية في دول إسكندنا في الدنمر والسويد في, في لندن صليتوا في أحد المراكز الإسلامية فلما انتهيت من الصلاة أقبل لي أحدهم قال لي شيخ هنا واحد ابنه طالع عنده أفكار غريبة وكذا ويريد أحد أن يناقش أفعرق أنك موجود وقال خلوا الشيخ يأتي ويناقش ابني وقال طيب ليش ما يصلون معنا؟ قال والله هو يعني ما يصلي معنا خير إن شاء الله إيش الأخ قال والله أخذنا مركي من أفلم فلسطين قل طيب خلنا نذهب إليه ذهبنا إليه بعد صلاة التراويح دخلت على الأب فإذا الأب عمره بجاوز السبعين سنة جلست عنده ورحب فيه وقال أنا ما أصلي معكم لأن ظهري يؤلمني ولا أستطيع أن آتي وكذا فجلت الشيخ شيخ فجلت قلت أشي المشكلة قال يا شيخ ابني عدنام صار يظهر عليه أفكار غريبة تقول كيف؟ قال أشياء يتكلم كلام غريب ما أدريش طار يطلع عنده تقليعات غريبة مرة يحلق نصف الشنب مرة يحلق ما مدري إيش ما ممكن يا شيخ تتكلم معه طيب ما في معنى شوي إلا جاء عدران هذا وجلس سلم عليه كيفك يا شيخ الحمد لله كيفك أنت وجلس ثم قال له أبوه قال له طيب عدنا يعني تحكي للشيخ شو بدك شو المشكلة اللي عندك هل ما عندي مشكلة انت بتقول عندي مشكلة انا ما عندي مشكلة. قلت طيب عدنا أنا بسألك سؤال قال نعم قلت إيش القضية بالضبط إيش اللي مشغل بالك خلي يعني ما في شيء كثير بس هي أفكار يعني أنا يعني أراها كذا إيش القضية اللي عندك قال الله إيش خلعنا كنت خلتك لأجل عبادة وسابقون عمره قريب من العشرين. قل خالقك لأجل عباده. قال طيب يعني هو يعني هيك بخلقنا من غير ما يستأذن منا. أقول كيف يستأذن ليك وأنت لست من خلقه؟ يعني برضه هذه. قال طيب يعني كيف يخلقنا هين زي زي ما بده بالله زي ما بده؟ قالين. هذا ضار الأمر كبير عندك طيب يا عزما أنا سأل سؤال. قال نعم. قل أنت تؤمن بالله؟ قال شو يعني مؤمن قلت اخوان انت تعرف عربي قال اعرف عربي بس لا تكلمني بصحة لماذا وما ومدري ايش لا تكلمني يعني بالعامي. قلت طيب تؤمن بالله قال شو يعني مؤمن قلت يعني تصدق بالله قال شو يعني تصدق انها لله واني ليه رجل هذا بأي لغة كلمة قلت وخليت واحد يترجمها بالانجليزي فهمها قال ايه انا مؤمن بالله بس يعني أنا أعرف هيك يا. ليش الله قلت هي أنت حافظ الفاتحة كاشو الفاتحة قلت الحمد لله رب العالمين قال لا مش حافظ قل طيب قلت والله واحد قال يعني شوية أعطني شوية اللي حافظها قلت والله واحد كلها صدر واحد وشوية حافظ منها طيب عبد اللي تحافظ فقرأ علي من يمكن آية من الأول وركب عليها آية من الأخير. بدأت أناقشة في مسألة الخلق ووجود الله تعالى وأن الله عز وجل خلطنا لعبادته وأنك أنت عبد مملوك كما أنك لا تملك لنفسك حياة ولا موت ولا تملك نفسك أنتو قطع الدم في عروقك ولا ما ما تملك نفسك شيئا لا تملك نفسك لا لا لا ولا بره ولا موت ولا حياته ولا نشرة فالأصل إنك تتعبد لله وتربط علاقتك مع رب العالمين مادام أنه هو جل جلاله أقوى منك وأقدر منك وأعلم منك وأعلى وأجل منك الأصل تعترف بالعبودية بدأت تكلم الكلام الطويل سبحان الله ما نفع فيه ويناقشوا كذا وزعل أبوه عليه شوية فتذكرت سبحان الله تأثير القرآن قلت طيب ممكن تجي جنبي هنا قال شو بدك تعمل قلت ما ننزوي شيء حال ده وجاء وجلس جنبي والتفت إليه ووضع يدي على صدره وبدأت أقرأ عليه قرآن قلت هذا في جني في المركب يبغى نأتي الله طورة البقرة تضلها الجني هذا بدأت أقرأ عليه المهم بدأت أقرأ الآيات اللي فيها تعظيم الله سبحانه وتعالى قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم السواء للسماء وإي دخان فقال لها وللأرض اتيها طوعا أو كرها قالت أخينا طائعين فقضاهن سبعة فبدأت أكره عليه الآيات قولي في سورة العرب إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض رجل بدأ يبكي يبكي ويبكي واشتد بكاءه قرأت قراءة تمكن عشر دقائق ربع ساعة ووقفت ثم سألت قلت ليش تبكي قال ما أدري لكن أنا أدري لأنني ما قاعد أقرأ, أقرأ عليه ثواليك من عندي أنا قاعد أقرأ عليه الجبل القرآن اللي هو نزل على جبل دكتك دك. وهذا يقول لي يعني بس أنا أتأخر تأخر عادي المهم بدأ الرجل اشتد بكاء أقول طيب ممكن أكمل قراءة قال طيب زي ما قدتك فبدأت أقرأ عليه آيات أخرى في يعني في آية الكرسي وقلوا الله واحد والفلق والناس إلى آخرة وبدأ الولد يبكي وكان عجيب حتى أن أباك أكثر وبدأ يبكي معه انتهيت من القراءة ثم قل شبه الآن بقى شيء في رأسك يلا كل اللخبة اللي كانت في رأسه والغبش هذا كله راح. بقي شيء في رأسك قال لا قل صلي ركعتين. قالت ما ما صلي من زمان قل طيب تبر نفسك احنا نعلمك قم صلي ركاتين وقام الرجل سبحان الله وعلمناه وصلى ركعتين ومن غد كنا أظن فيه في 14 أو 13 رمضان من اليوم اللي بعدها الليلة اللي بعدها مباشرة ما فقدناه في المركز السلامي معنا إلا إلى آخر رمضان سبحان الله شوف كيف تأثير القرآن يهنيك عن كثير من النقاش لما تتراقش مع الذي أمامك يغنيك عن كثير من القول لكننا أحيانا نحن أحيانا في تعاملنا مع الآخرين أحيانا قد لا نتفت إلى هذا كثيرا بمقدار سفاتنا إلى الأشياء العقلية والأشياء الفكرية والحجج ولحو ذلك مع أنك لو قرأت عليه شيئا من القرآن في كثير من الأحيان يتأثر في أبسانا تأثر شديدا والنفس البشرية الذي خلقها جل جلاله خلقها كما يشاء هو الذي تكلم بهذا القرآن لذلك لا تعجب أن تكون هذه النفس أن تتوق إلى خالقها عندما تستمع إلى هذا القرآن لأن نحن يا جماعة لما نتعامل مع الآخرين حقيقة ينبغي أولا أن نعالج أنفسنا نعالج أنفسنا أولا بهذا القرآن مثل ما أمر الله تعالى بهذا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا الله إلى آخر, إلى آخر الأيات التي وردت في تعظيم الله جل وعلا لكلامه سبحانه وتعالى الذي تكلم به لو أننا أول شيء علجنا أنفسنا الأمر الثاني استخدمناه أيضا في دعوة غيرنا وإقامة الحجة عليهم لصار لهذا نفع عظيم كن سابقا أحيانا يأتي لي بعض الناس ويقول يا شيخ ود اللي تقرأ لي في يعني تقرأ لي آيات تأخذ الكأس ويقول واحد. الله واحد والله وصلى الله فكنت سبحان الله أحيانا أقرأ له ولولا لأني مقتزع يعني أن في أحاديث بلت على هذا وإلا لما كنت سألت هذا يعني يقول يعني تف يعني ويشفى سبحان الله حتى طلعت على بحث قدمه واحد البروفيسور في الفيزياء نسيت اسمه الآن قدم في إحدى القنوات وكان مع توب مع كمبيوتر محمول وفيه عدد من الشرائح التي تفيد فيما سأذكرها الآن تكلم هذا الدكتور عن تأثير قراءة القرآن في الماء ثم قال وهو مع يعني أستاذ دكتور يعني بروفيسور في الفيديا الماء يقول, يقول أجرية أبحاث على الماء ووجد أن الماء يتركب كما تعلمون من H2O وفي تركيبات كيميائية لما تكبرها عبر الميكروسكوب يظهر لك أشكال معينة لهذه الجزيئات الذرات الموجودة فيه يقول فاكتشاف أن الماء لما تقول كلام طيب تقول الماء أنا أحبك أنت جيد كذا يقول تختلف تركيبته عن لما تقول لما تقول في الكلام كلام آخر يعني فيه نوع من السب أو التقرير أو نحو ذلك ما علينا من الكلام يقول جربت أن أقرأ القرآن لما طلعت على هذا البحث جربت أن أقرأ القرآن في الماء جربت أن أقرأ القرآن في الماء يقول فأخذت الماء وقرأت في سورة الفاتحة يقول ثم فحصه وانظروا إليه قبل وبعد وضع البروجكتر على وضع الشاشة على الكاميرا فإذا الذي لم يقرأ عليه القرآن الجزيئات متلاخبطة كذا كأنها حجارة مبعثرة، والذي قرئ عليه القرآن مركب كأن حبات الماس قد ركبتها سداسية وخامسة وثمانية ومركب تركيب بأجمل المناظر ثم قال الدكتور هذا، قال مرة من المرات حضرته مؤتمرا في فيزي الماء وتركيبات الماء حضرته في في كندا. يقول في فترة الاستراحة. قالوا لنا كل واحد يأخذ الماء الذي أمامه ويقول فيه كلام معينا ولأجل أن نفحص الماء ونرى يعني كيف شكل يعني يتسلون يعني فترة الاستراحة يقول فأخرت الماء قررتني أقول لا أحبك ومدريش قلت أدريش أحبك خليني أقرأ آيات يقول فقرأ سورة الفاتحة وضعت رقمي على الكأس ومشى يقول فلما تحصوا تعجب فإذا هو أجمل منظر ظهر عندنا لأنهم يضعون وقلدوا مباشرة قالوا هذا تبع من تبع رقم خمسطعش دكتور فلان نعم أنت الماء جئت به من الخارج معقول فيها والله هذا الماء حقكم طيب إيش قلت قلت والله قرأت قرآن قالوا غير معقول التركيب هذه أكيد في مواد كيميائية نريد أن نتأكد خذ هذا ماء جديد قرأ فيها يقول لما صارت المسألة تحدي قلت لا أيضا خلني أتوضأ <تصفيق> هي والله مادام مثلا تحدي كده يقول طرعت توضأت ورجعت يقول وأقرأ في سورة ياتين كاملة هم مادحين فوقي ما خلص كلامه قلت لا ما خلص يقول وأقرأ سورة ياتين كاملة ثم أعطيتهم إياه يقول ففأقسموا جميعا وتعاهدوا أنهم لم يروا من قبل مثلما هذا المنظر طوال أبحاثهم التي أجروها <تصفيق> ذكرت هذه القصة قبل فترة في محاضرة لي فا قال قال دكتور قلت نعم قال أخوك فلان فلان مهندس إلكترونيات قلت حياك الله تفضل ش عندك قال في جهاز اسمه أنا نسيت اسم الجهاز لكن بعطيكم رسم تقريبا يمكن أحد يفيدني أرجو أو أرجو أو أو لا لا فيه في في كذا أجاز أرجو أو أرجو أظن المهم جهاز أظن يقيس الزبذبات دب أو يقيس كهرباء أو يقيس شيء ولا لا المهم جهاز معين أنا حقيقة نسيته وكان ودي أني كتبت الكلام فقال لي أجريها بنفسك تستطيع يقول مرة من المرات أحضرت ما وقرأ وفحص اللي الموجودة فيه صاحبي هذا يقول تخصصي أجهزة طبية أو كذا يقول ففحص الزبذبات الكهربائية الموجودة فيه فوجدتها إلى نسبة معينة يقول ثم قرأت فيه القرآن وبحثتها فإذا هي قد زادت يقول هذا بحث أجريته أنا بلنسيء عليه طبعا يا جماعة نحن لا نحتاج في الحقيقة لأجل الإيمان بكتاب ربنا جل جلاله ونحن مقبلون على هذا الشهر العظيم أيضا ومؤمرون بإكثار مقراءة القرآن فيه لا نحتاج إلى يعني أن نثبت كلامنا بمثل هذه الحوادث التي وقعت أمام عيوننا أو التي وقعت أيضا في الزمان الماضي لكننا أحيانا لبعضنا نحتاج إلى معرفة بعض هذه الحوادث لأجل أن يزداد العبد إيمانا مع إيمانه مثل ما قال إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموت صحيح يعني أنت ما آمن قال أولا تؤمن إلا الآن يا إبراهيم أنت شاكلني أقدر أحيي الموتى؟ قال بل أنا مؤمن ولكن أصل إلى مرحلة أعظم من من علم اليقين إلى حق اليقين ليطمئن قلبي قال بخذ أربعة من الطيب إلى آخره إذا تأملت في هذا وجدت ان لا يزال إلى يومنا هذا هذا الأمر لا يزال واضحا واضح مثال خذ بعض العبارات في القرآن وسأتي الآن على بعض الأسرار فيما يتعلق بتمشي على استحياء خذ بعض العبارات في القرآن لما ذكر الله تعالى الجبال قال سبحانه وتعالى وجعلنا في الأرض رواتية ليش؟ أن تميد بهم حتى الأرض ما تلترد ثبتناها برواتي جبال وقارة سبحانه وتعالى والجبال أوتادا والجبال أوتادا الوتد ما هو يا جماعة الوتد لما الآن تبني خيمة وتريد إنك تثبتها ليش ليش الناس يعني يثبتون الخيمة بأوتاد في الأرض حتى لا تميد مع الهواء تلترد صح حتى لا تميذ وتسقط مع الهواء الوتد عادة تأتي أنت بالوتد مثلا من حديد تعرفون الوتد الذي يوضع لخيامها قطعة حديد ويكون في آخرها معقوب حتى يربط فيه الحبل فتأتي بالوتد وتضعه على الأرض وتبدأ تضربه بالمطرقة لحد ما تدخل ثلاثة أرباعه تحت ويبقى فقط الربع فوق في الغالب أو ربما وضعت أربعة أخمات تحت والخمس الباقي فوق ثم بعد ذلك تربطه بالحبل حتى يثبت الخيمة قال الله تعالى عن الجبال والجبال أوتادا الآن اكتشف جيولوجيا أن الجبل إذا نظرت كم عمقه في الأرض وجدت أن عمقه في الأرض ثلاثة أرباع طوله فوق الأرض حيث الله أوتادا ما قال والجبال مثلا عظيمة مثلا او, أو اي عبارة غيرها لاحظ حتى اختيار كلمة ما قال والجبال تبات ثبت الارض لا اختيار لهذه لهذا الوصف الدقيق للجبل يدل فعلا على هذه الحقيقة كل مثال اخر كلمة يوم تدرون كم مرة تكررت في القرآن 365 مرة كلمة يوم تكرت القرآن 365 مرة تعال إلى كم مرة تكرت الملائكة كم مرة تكرر الشياطين 67 67 نفس العدد كلمة الطالحات السيئات 183 183 نفس شوف المقابلات لتعلم فعلا أن المسألة ليست عدد لذلك الله تعالى لما أنزل القرآن تحداهم. قال يا إذا أنتم مش مصدقين هذا نبي وتقولون يعلمه بشر وما أدري إيش قال جيبوا لنا عطونا عطنا زين أوجهت تحداهم بالقرآن كله فزأتوا بكتاب من مثله قامت قريش تحوس يمين ويسار ما قدروا قال زأتوا بعشر سورة من مثله هو مئة وأربعة عشر سورة نسقط عنكم مئة وأربعة وعشر عشر سورة مش مش لازم تصير بكرة قال عمران لا أعطنا زين أعطنا كل كوزة الله واحد أعطنا كم سورة فلم يستطيعوا فقال الله فأتوا بسورة من مثله أتحداكم أتلقوا مثل إن أعطيناك الكوطة فأصلي ربك ونحط نشانيك ونبتح أتحداكم قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا حتى لو بعضهم لبعض بعض اجتمعوا لأجل أن مثل هذا القرآن والله لا يستطيعون أن يأتوا بمثله أبداً حاول بعض الناس أن يفعل مثل هذا مسيلمة مثلا مسيلمة مثلا بدأ يؤلف من عنده والشياطين معه قصة طويلة حتى يطلع كم آية وقف مرة مسيلمة مع عمر بن العاص قبل أن يدخل عمر بن العاص في الإسلام فقال له عمر يا مسيلمة يعني ما أخبارك أنت الآن نبي وعندك وحدي وكذا قالي أنا نبي برضو ثم قال مسيلمة يا عمر أعلمت ما أنزل علي البارحة قال وما أنزل عليك سمعنا آيات وما أنزل عليك وطبعا الآن مسلمه غير مكذب بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن ان كان نبي لكن أنا نبي برضو وكذلك لما ارسله الى الى النبي صلى الله عليه وسلم رساله اول ما اول ما يعني مسكت معاه كده وقال انا نبي ارسل للنبي صلى الله عليه وسلم رساله قال يا محمد بعد يا محمد فإن الله بعثني نبيا كما بعثك نبيا فإذا وصلك كتابي هذا فاقسم الأرض بيننا نصفين تكفى يا وعلى <تكفى> كيفك يعني كأن, كأن الخالق يتحكم في النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وصلك كتابي هذا فاقسم الأرض بيننا نصفين <تكفى> حن في صلى الله عليه وسلم قرأوا عليه صحاب الكتاب حوله ولقوة اطلبوا الكتاب قالوا الكتاب. اكتبوا إن الأرض لله يريثها من يشاء من عباده والعقوية للمتقين وأرسلوا إليه فوقف مسيلة متع مسيلة مكان لا أسرع وقف مع عمر بن العاص فقال عمر بن العاص ماذا أنزل عليك البارح يا مسيلة عمر بن العاص أيام دواي العرب ما هو لعنة ما هو تقول لك كلمتين وصدق فقال أنزل عليك قال ماذا أنزل عليك قال أنزل علي سورة كسورة الفيل مش عندكم ألم ترى كيف فعل رب كيف أتقالم زيد أنا عندي سورة فيل قال سمعنا ياها قال الفيل وما أدراك الفيل له خرطوم طويل وذيل قصير خلصت الصوره مش مش لعطيه الكوثر ثلاث ايات ثلاث ايات عمرو بن العاص نظر اليه قليلا قالها وماذا انزل اليك ايمن قال انزل علي سوره الضفدع قالها سمعني اياها قال يا ضفدع نقي ماثل القين للماء تشربين ولا الطين تكدرين قلت هذا نظر إليه عمر ثم قال يا مسيدهما قال نعم قال والله إذاك إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب <تصفيق> يعني يعني يعني ما يحتاج أقول لك كذاب أنت تدري إنك كذبك حتى لو قلت لك سبحان الله يا أسيب والله صلى الله عليه وسلم حتى لو سويت نفسي معك لا يمكن في أشياء لا تصدق يعني قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب ما يحتاج يعني إنك فالمقصود من هذا أن كل من حاول أن يعارض هذا القرآن بكتاب من مثله أو أن يظهر آيات من مثل هذا القرآن لم يستطع أبدا ولا يزال التحدي باقيا إلى يومنا هذا تعال خذ مثال آخر مما هو اليوم دعا كثيرا من الناس من غير المسلمين إلى الدخول في الإسلام ولا تزال إلى اليوم تسمع عن علماء كبار سواء علماء دين أو علماء في ما يتعلق بالطب أو فيما يتعلق بالهندسة أو الجيولوجيا أو الفلك أو في غيرها من غير المسلمين يكون مثلا على دين المسيحية أو البوذية أو, أو, أو غيرها من الأديان ثم ينقلب مسلما بينما لم نسمع يوم الايام أن عالما من علماء المسلمين انقلب إلى دين آخر وذلك لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه لما ذكر الله تعالى حال أبي جهل مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الكعبة ويأتي أبو جهل وإنهاء وكل مرة أبو جهل يعمل قضية صلى الله عليه وسلم مرة يتكلم عليه مرة يصرخ به مرة فجاء مرة أبو جهل إلى أبي طالب وقال لئن رأيت ابن أخيك يوما آخر يصلي عند الكعبة لا أطلع جهن عنقه ولا أفعلن هو فعلا، فأنذر الله تعالى الآية أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا الآن جاء التهديد لإن لم ينتهي إذا أبو جهل هذا ما خلع عاقل لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية شو الناصية هي مقدمة الجرهة فقط مش الرأس كله فقط الدماغ الجزء من الدماغ الذي وراء عظام الجم مباشرة ندفع ندفع يعني نأخذ بالناسية ثم قال الله ناصية كاذبة خاطئة ما قال يعني ناصية كاذب خاطئ لا وصف الناصية نفسها أن الناصية نفسها هذه كاذبة خاطئة ثم هدد قال فليدعو نبيا فليدعو الزبانيات تكلم المفسرون في السابق على هذه الآية فقالوا إنه إن الله تعالى يريد إنها ناصية كاذب خاطئ طيب الله تعالى ما قال ناصية قال ناطية إذا الوصف بالكذب والخطأ للناصية ليس للشخص نفسه عام 1917 للميلاد اكتشف أن الناصية هي التي تتحكم في سلوك الإنسان لذلك الآن لو تأتي إلى الدماغ تجد الدماغ مجموعة من يعني الوظائف كل جزء من الدماغ يقوم بوظيفة لذلك فرق لما إنسان يضرب على يمين رأسه عن لما يضرب على يسار رأسه عن لما يضرب على في الخلف أو يضرب في الأمام لما إنسان طلع له مثلا ورم عن يمين رأسه أو عن يساره فيستأصلون الورم سبحان الله تجد أحيانا يستأصلون من, من يمين الرأس فيفقد شيء أمرئيا من حواس لو, لو استأصلوا من يسار يفقد شيء آخر يعني الدماغ نفسه مقسم تقسيما الناصية هذه هي المختصة بسلوك الإنسان سلوكه للخير والشر ما لها علاقة بحظر البصر حظر السمع بالحواس لو حملت شيئا حارا مباشر الدماغ يوجهه لأنك تبتعد هذه ما لها دخل الناصية الناصية فقط مختصة بشيء واحد وهو التحكم في سلوك الإنسان واتخاذ القرارات عام 1917 يقولون في أمريكا أحد عمال المطانع أصيب بقضيب ضربه في في جبهته ودخل إلى ال الرأس مباشر عالجوه ونظفوا المكان يقولون فتغير سلوكه تماما لم يتغير عقله لا يزال يفكر ويأخذ ويعطي يقول لكن جميع سلوكياته تغيرت لما تأثر هذا الجزء منها ثم أجروا بعد ذلك أبحث حتى أصبحوا في بعض ولايات أمريكا ونطلعت على بحوث تثبت هذا في بعض ولايات أمريكا إذا قبض على الشخص قد عمل عدة جرائم متتابعة وسجنوا عاقبوه غرموا عملوا مع جميع السبل واستمر لمدة عشر سنوات عشرين سنة ما في حل كانوا يعملون لعملية الناصية ويستأصلون جزءا منها يقولون فيصبح كالطفل الوديع الذي ما يستطيع يتخذ قراراته غيره هو الذي يتخذ فيها هذه القرارات لما قرأت هذا الكلام جعلت أتأمل في القرآن وجعلت أنظر في الآيات التي ذكرت كلمة ناطية فتعجبت من ذكرية خذ مثلا يقول الله سبحانه وتعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناطيتها. يقول كل الدواب ما قال إلا آخذ برأسها لا إلا هو آخر بناصيتها وذلك أن الناص التي النتي توجه فلما ذكر الله تعالى أبا جهل قال المشكلة ليست في رأتك كلها المشكلة عدم قدرة على اتخاذ قرار بتعديل سلوكياته وذلك لأن ناصيته هي كاذبة وهي خاطئة فوصف الله تعالى هذا الجزء لذلك أذكر الشيخ عبد المجيد الثاني حفظه الله وهو من أوائل من تكلم فيما يتعلق بالاعجاز العلمي وغيره وله يعني مشاركات كثيرة جدا في العالم الإسلامي يقول مرة من مرات حضرته مؤتمرا يقول فيه خليط بين المسلمين وغيرهم فيقول أتيت بهذه الآية وجئت بكلام المفسرين القدماء وقلت إن الله تعالى قال ناطية كاذب خاصة يقول فلسفتة علي الدكتورة مطرية غير مسلمة قالت طب ارى الآن قلت ناصية كاذبة خاطئة هي ما هي ناصية هي في الحقيقة هاء يعني هي ناصية كاذبة خاطئة ما هي ناصية كاذبة خاطئة هي ناصية يقول فلسفتة قالت والهاء رحت فين يعني الكلام على الهاء مش الكلام على, على النفس الشخص الذي عمل مثل هذا العمل فالمقصود أن من نظر اليوم إلى هذا الإعجاز في كتاب الله عز وجل أصبح يستطيع أن يقيم الحجة على كل من يعارضه عليه من ذلك أيضا ما ذكره الله تعالى في سورة الكهف لما قال سبحانه وتعالى عن أهل الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال الآن نقشف طبيا فعلا أن أن الذين يصابون بشلل رباعي عرفنا الله وحياتهم في المسلم هؤلاء الذين يصابون بهذه أنواع من الشلل لا بد أن يقلب كل 12 ساعة أو نحوها حتى لا يتأكل عنده الجسد أو يصاب بمشاكل في العرض ونحوه ولا بد له يقلب أهل الكهف الذين لبدوا في كهفهم ثلاثمائة سنة وزادوا وتسعة كان الله تعالى لا يزال يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وذلك حفظا لأجسادهم وذلك حفظا لأجسادهم نقف على هذه الآية فيما تبقى معي من وقت هذه الآية تمشي على استحياء ذكرها الله تعالى في معرض كلامه في سورة القطط على موسى عليه السلام موسى عليه السلام حياته أعاجب منذ أن كان في بطن أمه ولد في عصر ليس كبقيه العصور ليس عصرا لرجل ظالم ظلما عاديا لا ولد في عصر في ترعون الذي ما عرف أحد أكثر منه أنا ربكم الأعلى وهذه الأنهار تجري من تحتي جمع بين الظلم لنفسه وبين الظلم في حق ربه وبين الظلم في حق العباد فكان يكفر بالله تعالى ويغوي نفسه ويظلم الناس بأن يقتل أبناهم ويستحي نسائهم إلى آخرة. فقيل لفرعون وكان قد رأى رؤيا بأن ملكه يزول على يد رجل من بني إسرائيل قيل لفرعون ترى فرعون سيزول كذلك فبدأ يقتل كل من يولد من بني إسرائيل فقال له قوم من المصريين قالوا ترى إذا أنت كل يوم تقتل من يولد بعد فترة لن نجد من يخدمنا ومن يبني لنا ومن يصنع لنا فلازم أنك يعني تبقي لنا شيئا فصار يقتلهم سنة هو يتركهم سنة ولد موسى كما تعلمون وأنا سأسوقها بسرعة حتى أصل إلى إلى الموضوع الذي أريده ولد موسى عليه السلام في هذه في هذه في هذا الوقت الذي في السنة التي يقتل فيها ترعون بني إسرائيل أصاب ما أصابها من هلا لما ولد فلم يعلم بحملها أحد حتى لا يخبر من من عند فرعون ويقبلون إليها وينظرون متى تلد ثم بعد ذلك يعني يأخذون الولد ويذبحونه. فولدت أم موسى. قال الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى. طبعا أوحى إليها لا وحيا لا وحيا كوحي الأنبياء. أوحينا يعني ألقينا في قلبها. ألقي في قلبها قرارا معينا مثل ما قال الله تعالى وأوحى ربك إلى النحل. ما يعني أن النحل صارت من الأنبياء إنما ألقى في فطرة النحل أن اتخلي من الجبال بيوتا ومن الشجر ما يعرشون إلى آخره أوحى الله تعالى إلى موسى أن أرضعيه طيب فإذا خذت عليه قال أصل أن الأم إذا خافت على ولدها أن تضمه إلى قدرها؟ الله تعالى أمرها بأمر مناقض لهذا تماما فإذا خذت عليه فألقيه بدل ما قال فإذا خذت عليه فأضمه إليك فألقيه في اليم ثم وعدها الله فقال ولا تخافي ولا تحزني ليش إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين وفعلا صار موسى من المرسلين بعد قرابة أربعين سنة ففعلا هي صارت تجعله في هذا الصندوق وتجعله عند شاطئ البحر حتى انفلت الحبل يوما ومضى به الصندوق حتى وصل إلى بعض جواري سرعون ولاحظ من تقدير الله تعالى أن هذا الصندوق يسبح ما ذهب في البحر هكذا أو ذهب إلى بيت جيرانهم الصندوق موجه ذهب مباشرة إلى بيت فرعون وصل إلى بيت فرعون قال الله تعالى عن موسى بعد ذلك وهو يمتن عليه جل جلاله قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني يعني برعاية وحفظي ونظري إليك ألقيت عليك محبة مني يعني أن كل من يراك يا موسى يحبك وإذا كان الإنسان قد ألقى الله تعالى له محبة منه فليبشر بالخير وإذا نزع الله تعالى المحبة من قلوب العباد لأي إنسان فوالله مهما ترقف معه ومارس معهم أنواع الأخلاق الحسنة وبذل ماله وجهده وكل ما يملك لأجل أن يكسب محبتهم لا يستطيع ذلك دام أن الله تعالى لم يضع هذا القبول ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل قال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادى أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه قال, قال الله تعالى لموسى حبه لكل من يراه لما كشف الصندوق نظرت امرأة فرعون إلى موسى فأراد فرعون أن أن يذبحه قال ماذا هذا ما أظمن من أين أتأذبحه هي فرقت معه يعني فرعون فقالت يعني قرة عين اللي وراك لا تقتل عتائم فأنا وبدأت يعني تحاول في بأن يبكي الولد عندها فابقى جعل موسى عليه السلام ينشأ في بيت فرعون ويقول الشاعر يقول فموسى الذي فموسى الذي رباه فرعون مؤمن وموسى الذي رباه لإله كافر إيش معنى هالبيت يقولون إن السامري الذي كان من قوم موسى ولما غاب موسى عليه السلام أربعين ليلة أمرهم السامري بعبادة الصنم صنع لهم عجلا له قوار من ذهب وجعل له فتحة من جبره فيدخل الهواء ويكون في قوار هواء صوت فقالوا يحيي الموسى وبدوا يعبدون العجب فيقولون إن السامري هذا اسمه موسى وإن أمه وردته في البر وماتت فربته ضبع. وفق الله تعالى إليه هذا كلام مفصلين وهي أمن حديث بني إسرائيل عموما لا يصدق ولا يكذب لكن يذكر لنا فيقولون أنه ربته ضبع حتى كبر ولقيه بعض الأعراب وأخذه ورباح يعني علاق البقي حيا فيقولون إن الذي رباه هي عناية الله تعالى ومع ذلك سبحان الله انظر إلى نتيجته وإذا بالله تعالى يقدر أن موسى يتربى في بيت شرعون ومع ذلك يكون مؤمنا نشأ موسى عليه السلام حصل له بعد ذلك ما حصل لما رأى رجلين يقتلان هذا من شيعة وهذا من عدوه فاستغلته الذي من شيعة على الذي من عدوه فوكزه موسى يعني ضربه في, في أسر صدره فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان ثم تاب والسلطر لما جاء من الغد فإذا, فإذا بالرجل الذي كان بالأمس يخصم فهم بني إسرائيل من جماعة يخصم مع رجل آخر فقال إنك لهوي مبين فطبحت ثم أتمروا به فهرب موسى عليه السلام هنا تبدأ قصته مع التي تمشي على استحياء مضى موسى عليه السلام موسى لم يتعود أصلا على التعب والنصب هو مخدوم متربي في بيت فرعون يأكل ويشرب وينام ويعني يمكن لو يضيحك رأسه وجد عشرين خادم يحكوا الرأسه ما, ما تعب ولا رأى شيئا من النصر ومع ذلك يمشي لوحده في هذا الطريق لا حشم ولا, ولا خدم ولا داب يركبها ولا طعام لذيذ يطعمه حتى وصل عليه السلام إلى بئر في مدين وإذا بهذا البئر عنده قوم يسخون جاء موسى عليه السلام مجرد موسى يتصد بصفاته من أعظمها حبه للناس، يعني أحيانا ينسى نفسه بتبيل رفع الناس، مثلا لما لما ركب مع الخضر في السفينة، وهم ركبينوا فيه ناس في السفينة، وجاء الخضر إلى لوح من الواحد السفينة اللي في الأرض ونزل، وبدع الماء يتسرب إش قال له موسى أخرقتها لتغرقنا، ولا قال؟ لتغرق أهلها، فكر في المساكين ونسى نفسه، ما قلت بغنى نغرك. لا في نفسه قاعد شوفها مساكين الفقراء اللي ها السفينة هذي يتكسبون عليه وسدون السمد شوف بالإحسان موسى عليه السلام الفضل له بعد الله تعالى وبعد نبينا صلى الله عليه وسلم في تنزيل الصلاة من خمس صلاة إلى خمس صلوات عندنا أليس كذلك مع أن موسى عليه السلام لما جاوزه النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل قال من هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج مر بعدد من ال الأنبياء فلما مر بموسى قال موسى من هذا قالوا محمد قالوا وما محمد قالوا نبي بعث بعدك قال آه قالوا فبكى حديث في البخاري قالوا فبكى قيل له ما يبكيك قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي طبعا هو يقول غلام بالنسبه لأعمالهم هم هم كانوا يعيشون ألف سنة ألفين سنة 60-70 سنة بشيء يعني. قال أبكي لأنه غلاما من بعث بعدي يدخل الجنة من أمة أكثر ما يدخل من أمتي طيب هذا الموقف قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ربه ويفرض عليه الصلوات راح النبي صلى الله عليه وسلم وفرض الله عليه 50 خمس صلاة ورجع ومر بموسى فقال لموسى ما فرض عليك ربك قال 50 صلاة ما قال موسى زين 50 صلاة لتها كانت 100 مئة عشان أكثرهم ما يصلون ويجيكم في العذاب راعوا كويس خمسين صلاة شويه ما يفشي خمسين صلاة لا لا شف النصح وحب الإحسان للناس قال لا إن أمتك لا تطيق ذلك إن أم ارجع إلى ربك مسأله متى من تلك فرصة مستوحة الآن ارجع إلى ربك مسأله التخفيف لأمتك إن أمتك لا تطيق ذلك ثم قال له إني قد دعوت بني إسرائيل وكابتهم أشد المكابل أنا تعبت مع بني إسرائيل تعب. والله يكلمك عن تجربة وخبرة الناس أرجع واسأله التخفي راح النبي صلى الله عليه وسلم وسأل التخفي ورجع قال كم فرض عليك قال أربعين قال رجع والله أنا جربت الناس قبلك أرجع ما يتحملون أمتك طلعت أربعين طلعة لا والله ما يتحملون وفن ترى يا جماعة لو كانت لو كانت خمسين طلعة كان يعني إحنا بدأنا الساعة خمسة ونص لخمس ستة إلى ربع نوضي نقول يلا يا إخوان نصلي إذا ما الله خير ونصلي ستة إلى ربع بعدين نبدأ ستة إلى عشر المحاضرة تأتي ستة عشر نقول وقفوا يلا نصلي خلصنا ستة ربع جاء نتحدد ستة رصة خمس وقفوا نصلي وبعدين لما نطلع ونوصل تحت اللي جاء وقت صراح ركبت السيارة بتروح البيت تلبك على جنب بتصلي ما هي خمسين صلاح يعني كل, كل خمسة وعشرين دقيقة في صلاح لكن مع ذلك شوف مع أنها خمس صلوات إلا أن عدد من الناس مفرطين. فموسى لم يزل بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى خففها الله تعالى إلى خمس صلوات موسى جلس عند هذا البئر فرأى قوم يأتون ويرعون يسقون غنمهم وجد من دونهم امرأتين كذودان يعني الغنم تبغى من الغنم. عطشان وهي تقول لا لا لا وتوخر الغنم لما انتهوا الأعراق وجاءوا وضعوا الـ الـ وغطوا البئر خوفا عليه من أن يأتي أحد يعني يوسخى يلقي فيه شيئا ولم يلتفدوا إلى مرتين مع أن المراتين من قومهم هذا بالعم وهذا بالخالة وهذا أقاربهم ما ترك ما عليه منه ما عندهم إحسان جاء موسى إلى المراتين قال ما خطبك شوف يجماع ضوابط الكلام مع المرأة الأجنبية عنك لا تطول ثواليف ولا تتكلم في خارج الموضوع جاءوا قال كلمة واحدة ما خطبكمان؟ سكنت. ما جاء وقال والله نشوفكم ما رعيت الغنم سبحان غنمكم حلوة والله سبحان الله وما شاء الله وثنان ويبدو المرعى جيد هنا ما شاء الله كم عدد الغنم عندكم والله أربعين ما شاء الله العام الماضي كانت أربعين ولا لا والله العام كانت ما شاء الله وين الفحل فيها وين الغنم الطيبة ما والله ما شاء الله غنمكم طي إيش المدينة ايش اسم المنطقة هذه لا ما يدور معها لا لا سؤال واحد بقدر الحاجة. ما خطبكما سكنت هم وهن أجابت على قدر السؤال ما قلت والله اشكرك حنا سبحان الله كنا مستغربين اول أول مرة شوف في هالمكان في ناس ترى يدورون سواليك كذا في ناس يبحث يحاول يطلع من موضوع يبغ يبغى يكثر سواليك وكرام فاضي قالت لا نسقي حتى يصبي غرعة حتى يعني يبتعدوا ثم حتى ما يفتحون فرصة لموسى يتألموا السؤال اللي بعده طيب ليش أنت واختك ترعون الغنم ما عندكم أخوان ما عندكم أبو حتى ما يفتحون لها الفرصة عطوه الجواب قبل لا تسأل لا نسكي حتى يصل للرعاء وأبونا شيخ كبير خلاص ما قال موسى طيب ممكن أساعدكم لا لا لا ما يحتاج قال فتقالهما عرطوا الجد ما شاور ما قال طيب كم تدفعون وأنا ترى فقير ومسكين وكذا لا جاء ونزع الحجر الذي كانوا يضعونه يغطون به البئر يحمل عشرة من, من أولئك الرعاة جاء موسى لحاله وقل الحجر منك وثقى لهما ورجع الحجر منك ثم ما جاء وقال طيب اجزاني الله خير أني أنا سخيف لكما حقيقة أنت تساهلون الواحد يخدمكم ونم ممتنين لكم ولا جاء وقف ينتظر يقول شكرا لا سقع لهما ثم تولى إلى الظل اوح شأنه هو مسويها لله ما سواها عشانها ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير قال الله فجاءت ويحداهما تمشي على استحياة طبعا المرأتان رجعت إلى أبيهما مبكرتان العادة الماء اللي متبعته اليمين ويسار يبذؤون يجمعونه ويطولون تأتي بالتراب تحط التراب لحد ما يجتمع ماء شوي وتأتي بثلاث أربعة من الغنم وتشربه تأتي عند الماء مجتمع هنا وتجمعه بالتراب حتى لأن التراب يدفع الماء حتى يجتمع ثم فيمكن ساعة كاملة حتى يشربوا عشرين وثلاثين من الغنم فلما رجعت مبكرتين واضح انهم غير تعبانتين مثل العادة سعى لهم أبوما اشرت قالت والله اليوم في واحد جاء وذكرت له ما رأت من عفة وصلاح و... وسبحان الله ترى ال... الإنسان الصالح سواء كان رجلا أو امرأة من خلال كلماته تعرف صلاحها من خلال حركاته تعرف صلاحها من خلال أسلوبه معك تعرف صلاحها حتى لو أراد أن يتصور بغيرها الصورة غصب عنه يطلع صلاحها منه من خلال ألفاظه من خلال حركاته والسكناته إلى غير ذلك يكتشف فعلا هذا الرجل أو هذه المرة أن فيه صلاح فقال طيب روحوا يروح ينادي الرجل قال الله فجاءته و إحداهما تمشي على استحياء لاحظ أول شيء ذكر الله تعالى مشيها ولم يذكر إسراعها ذلك لأن المرأة إذا أسرعت أحيانًا يبدأ يتكشف ما تحت عباءتها ما تحت عباءتها الأمر الثاني أن المرأة جاءت وهي تمشي مستحية الآن في بعض الناس إذا إذا غلبها الرحيق نزل رأسها هو إذا كان عند عظيم أو عند يعني واجه من وجهات الدنيا تلجأ يتكلم معه وهذا يقول له طيب اليوم أنت رحت خلصت يقول يقولين نعم طيب في زحام هناك لا والله ما في زحام كان في زحام بسيط و الله مشددة احترامه ينظر إلى الأرض المرأة الأصل فيها أن تمشي على السحية وكذلك الرجل الحياة شعبة مش شعبة الإيمان للرجل والمرأة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي تطلع ما شئت إنسان اللي ما يستحي تلقاه بس اللبس اللي يبغى يكشف عورته ما هو غير مستهيم منزوع الحياة أطلاً أطلاً منه فجاءت إحداهما تمشي على هذا الحال على استحيات يقول ابن عباس لم تكن خراجة ولاجة محسنة كلام الرجال يعني ما كانت المرأة خراجة ولا طالعة من البيت وداخلة من البيت وكل يوم في مكان ومدري إيش لا وقرنت في بيوتك المرأة ثم إنها في كلامها مع الرجال غير متعودة جماعة أحياناً بعض النساء من كثرة كلامها مع الرجال تستحي أكثر منه ويتكلمك قلنا لا والله يستصر بي بعضهن تستفي تتكلم في بعض الأمور الخاصة في فراشها مع زوجها والله إني أنا أستحي أنا أستحي و أنا رجال وأبدأ أقول أختي رسمي رسالة باللي تبغي والله مش شدة الحياة تقول يا شيخ رسالة يا يا ما تكيه وضح اللي اليابي يا أخي ساته توضحين ما في ده حتى وضحين وأحيانا بعضهن أقول خلاص أنا خلي أحد الأخوات تتصل بك وهي يعني ما ليت قصدها سيئا لكن من كثرة كلامها كثرة كلامها مع الرجال أصبحت على هذا الحال. الأصل ليس ترى كذلك المرأة فقط حتى الرجل. الأطل حتى الرجل إذا تكلم عن المرأة الأجنبية عن أن يكون عنده حياة لأن الحياة كما ذكرت هو للجنسين ليس المرأة فقط بل هو شعبة من شعب الإيمان والإيمان في قلب الرجل وقلب المرأة. فجاءت إحداها تمشي على الاستحياء ما قالت تفضل معي حتى ما يشك فيها إيش قالت قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما ثقيت لنا بس ما كان ممكن تقول تعال نجزيك أجر ما ثقيت لنا ممكن تقول هذا الكلام ممكن تقول تفضل معنا في موضوع نبواتي ممكن أي كلمة لكن بدأت بأبي قالت ترى الكلام أنا أنا مجرد رسول إليك أنا ما لي دخل ترى اللي أرسل لي أبي إن أبي يدعوك ويدعوك لأجل شيء معين ما يدعوك كذا عشان تشرب في إنجال قهوة ولا, ولا يراك بس يرى وجهك وترجع يدعوك لسبب ليجزيك أجر ما سقيت لنا يقولون فجعلت تمشي أمامه حتى تدلها الطريق وموسى خلفها قالوا فربما جاءت الريح تحركت توبها فأبانت تفاصيل جهدها قال وموسى يغض بصره ثم يضيعها ما يدري وين يقولون فقال لها كوني ورائي هذا كان بعض المفسرين قال لها كوني ورائي ولا تتكلمي خذي حجرا وارقيه يمينا وإصارا لحد ما نصر فكانت إذا عراجتها نيلوك طبعا أنا أقول لفتاب قليلة ممت بر يعني فحتى دلتوا على أبيها فلما جاء أمام الأب إش قالت الفتاة قالت يا أبن استاجره إن خير من استاجرته وذكر الصفتين القوي الأمين هي من اين عرفت أنه قوي؟ لما سقط له موشار الحجر ورمى الحجر ورجع الحجر لا رجع العضلات ما هو بلعب والأمر الثاني كيف عرفت أنه أمين وهي لم تتعامل معه في دينار ولا في درهم ولم تسبغ معه ولم تشتري ولم تشارك في تجارة ولسه ما تعرفت عليه يمكن ساعة ونص أو ساعتين وعلى طول تقولين امين نعم إن خير من التاجر القوي الأمين إذا كان عند الانسان أمان في دينه اعلم أن بقية وعلى أمانة تتبع ذلك إذا كان عند الإنسان أمانة في دينه يعني يغض بصره عن الحرام لا يقع في حرام يحفظ عفة غيره كما يحفظ عفة نفسه يحرص على أعراض الناس كما يحرص على عرضه إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة اعلم أنه لن يحفظ دينه فيما يتعلق بأمور فراشه وأمور شهوته ثم بعد ذلك يضيع في, في, في رأيه لغنم أو نحو ذلك عرض عليه بعد ذلك الرجل الصالح ما عرض مما يتعلق بالرعي قال ابن عباس لما تكلم على قوله تعالى على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن شق عليك سئل ابن عباس قيل له كم بقي موسى عند الرجل الصالح فما قيل إنه شعيب صحيح أنه ليس شعيب وذلك أن شعيب جاء بعد موسى وليس قبل موسى فهو رجل صالح من عامة الناس وبنو إسرائيل كان فيهم أكثر من 120 وعشرين ألف نبي أساسا فسويل ابن عباس كما في البخاري فقال وفى له بأعظم الأجلين أو بأحسن الأجلين عشر حجة يعني كان المهر وأنه يعمل يعمل عنده عشر حجة ثم وقع بعد ذلك له ما وقع في رجوعه إلى ترعون أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بهذه كتابه اللهم إنا نسألك أن تنفعنا بهدي الكتاب وأن تجعلنا ممن اجتمعوا في مجلس يفلون كتابك ويتدرسونه بينهم اللهم أصلح في القرآن قلوبنا وأثر به ليلنا اللهم وجعله لنا يوم القيامة شافعا مشفعا هذا الجلال والإفرام هذا والله أعلم وصل الله على نبينا